شبكة مزامير آل داون تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 وَمَا كُنْ تَلَدَيْهِمْ إذ يُْقُونَ أَقَلَامَهُمْ أَّهُم يَكْفُلُ مَرِْيَم وَمَا كُنْ تَلَدَيْهِم إذ يَخْتَصمُون إِذقالَالَةِ المَلائِكَةُ يَا مَرِيَمُ إِ اللهَّهَا يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْه اسمُْهُ الْمَصِيحُ عِ سَبَنُ مَرِيَم